يَوْمَئِذٍ ي َ ص ْ د ُ ر ا ل ن َّ ا س أَشْتَاتًا ل ي ُ ر َ و ا أ َ ع ْ م َ ا ل َ ه ُ م فَمَن ي َ ع ْ م َ ل م ِ ث ق َ ا ل ذَرَّةٍ خ َ ي ر ا ي َ ر َ ه وَمَن يَعْمَلْ م ِ ث ق َ ا ل َ ذَرَّةٍ شَرًّا ي ر َ ه